بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضت رافعة اذا رجت لرد رجا وبست جبال بسا فكانت هباء منبسا وكنت من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 سلة مِنَ وقليل مِنَ على عليها يطوف عليهم وَكَأْسٍ عين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من ما يتقون ولحم طير من ما يشتهون وشراب نعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاءا بما كانوا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 مب دود و مم آپ موش جنو بل تو اخلتری و سولہ اخا بھوشی میم افس بھوشی می سو می ویلی يَحْمُومَ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِيبَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا نلین لم تی پونی سم این کم أيها الضالون المكذبون فآكلون من شجر من دقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون كرب هذا نزلهم يوم کو نحن خلقناكم فلولا مدی کون ما تمنون تم تخلقونه تم نحن الخالقون نحن قذرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفراغ 12. أنتم تجرعونه أم نحن الزارعون 13. لو لجاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون 14. إنا لمغرمون بل نحن محرومون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 سب بیسمی اور بیکل